يا يحيى خذ الكتاب بقوته واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاتا وكانت تقيا وبروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 ولنجعله آية للناس ورحمة مننا ورحمة منا وكان أمر مقضية.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 وتوما اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترو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 فَلَمَّ اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ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 داربّه مرضيّاً وذكر في الكتاب إدريس وذكر في الكتاب إدريس إنّه كان صديقاً نبيّاً ورفعناه مكاناً علياً هؤلاءك الذين أنعم الله عليهم من النبّين من ذرية آدم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 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 121-أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدام حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة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 إنما نعُد لهم عدّام، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدّام. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم. 126-لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إددا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدام أن دعوا للرحمن ولدام وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدام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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم رحمة ودم فإنما يصرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتو